الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة الكرام فهذه هي الحلقة الأولى بعد المئة من حلقات من أحكام القرآن الكريم نبدأها بقول الله تعالى إن أصناك بالحق بشير ونذير ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم المرسل هو الله عز وجل والخطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو الرسول وقوله بالحق يحتمل أن تكون بيانا للمرسل به فإنما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق وما سواه باطل ويحتمل أن تكون بيانا للرسالة أي أن رسالتك حق ليس فيها شيء من الباطل والمعنى أن صحيحان فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق وما أرسل به من العلم والإيمان والعمل الصالح حق بشيرا ونذيرا سفتان من سفات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه بشير وأنه نذير فهو بشير للمؤمنين وهو نذير للكافرين قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عد الكتاب ونمج الله عوجا قينا ينذر بأسا شديدا من ابنه ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصلاة لأن لهم أجرا حسنا ما كدنا فيها أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم في يقولون إلا كذبا، فوصل الله عليه وسلم بشير المهمد بالثواب العاجل والآجل، ومدير الكافرين بالعقاب العاجل والآجل، ولا فسأله عن أصحاب الجحيم، إلا سألك الله تعالى عن أصحاب الجحيم بعد إذ أن إذا أندرتهم فإن سيئاتهم على أنفسهم، أما أنت فقد بلغت رسالة. وأديت الأمانة ونصحت الأمة في هذه الآية من الفائد والإحكام إثباث رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى إنا أرسلناك وفيها من الفوائد والإحكام أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق بقوله أرسلناك بالحق وفيها من الفائد والاحكام وجود اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكونه رسول الله ولكون ما جاء به حقا ورد الحق هو الباطل فمن خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو على باطل ثم إن هذا الباطل قد يكون شامل لجميع أعماله كالكافر بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يكون باطل في بعض أعماله كمن فعل معصية لا تخرجه من الإسلام فإن, يكون فإن هذه معصية تكون باطلا ومنعه من الحق يكون حقا ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له حق من رغبية والتصرف في الخلق وإن هو بشير ونذير من فوائز هذه الآية الكريمة الحس على فعل ما يكون بشارة للعبد وذلك هي الأعمال الصالحة فإن من عمل عملا صالحا فله بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة له البشرى في الحياة الدنيا لأن توفيق الله له لهذا العمل تليم على أن الله يسره للوصر ويفشر بذلك ويفرح ويسر ولهذا جاء في الحديث الصحيح من سرته حسنة وسائف سيئته فذلك المؤمن فأنت إذا رأيت الله تعالى قد وفقك للعمل الصالح فأبشر بالخير قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من يجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول الله أفلا ندعو العمل ونتكر على الكتاب قال لا يعملوا فكل من يسر فيما خلق إله أما أهل السعادة في يسرون العمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة في يسرون العمل أهل الشقاوة ثم تلاقوا له تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للوسرة وأما من دخل وكذب بالحسنى فسنيسره للوسرة وعلى هذا فين رئي الإنسان إذا رأى أن الله يصره للعمل الصالح وحده له وصح له عليه أن يحمد الله على هذه النعمة وأن يصر بذلك قال الله تعالى في الحديث القرص يا عبادي إنما هي أعمالكم أصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا في لحمة الله ومن وجد غير ذلك أو قال سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه وإذا واجد من نفسه أن العمل الصالح تقيم عليه وأن نفسه تنقاد بسرعة إلى العمل السيء فليرجع إلى الله عز وجل والذب به وليحذر منه عليه ومن فوائد هذه آتك كريمة وأحكامها أن رسول الله صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم لا يسأل عن ضلال الظالين ومكان من أصحاب الجحيم وقوله تعالى ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم ومن فوائدها وأحكامها أن الإنسان إذا أدى عليه من إبداع الشرق والدعوة إليه فإنه لا يناله من ضلال الظالين شيء إنما يظلون على أنفسهم قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو بالمهتدين. وقالت وقال تعالى إن عليك إلا البراء وقال الله تبارك وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا عيابهم ثم إن عيون حسابهم ومن فوائد الآية الكريمة وحكمها أن أصحاب الجحيم الذين هم أهل الجحيم لا يستفيدون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لأنهم قد حقت عليهم كلمة العذاب ولا يدوب الله فيأنسى الله أن يقينا وإياكم من أسلاب سخطه وإيقابه وأن يتولانا في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته